بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبينا من أوفوا بالعقود أحلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يحلى عليكم غير محل الصعيدة غير محي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاع إلى الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائج ولا آمين البيت الحرام يلتغون قضلا من ربهم ودبوانا. وإذا حملتم غصادوا ولا يجر من لكم شناء قوم أنصدوكم, انصدوكم عن المكد الحرام أنسعتدوا وتعاونوا على البر والسقوى ولا تعاونوا على الإخ والعدوان واستقوا الله إن الله شديد عقاب فرمت عليكم الميسة ونزموا نحمل خنزير ونزموا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 on va morcha All a on na وأتمنت عليكم معمتي ورضيت لكم الإسلام ديما فمن الضر رغيم خمطت الخير متجال في الإن فإن الله غطور رحيم يسألون كما لا أحلمهم قل أحلمكم الصيدات وما علمتم من الجوارح مسلدين مسلدين تعلمونهن مما علمت. الله فقروا مما أمسك عليكم واتروا صلى الله عليه واتقوا الله إن الله صريح الكساب اليوم أحي لكم الطيبات وطعام النيبين أوتوا الكساب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من النيبين أوتوا من قبلكم إلى أتيتم هن أجور هن مصدرين غير مسافحين مصدرين غير مسافحين ولا متخدين بإخزان ومن يسبر بالإيمان فقد حبط, حبط عمله وهو في الآخرة من الخاترين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الضائق أو يزا فلان تجدوه ما فتينا نمو صعيدا من طيبا تنسحوا بوجوهكم وايديكم من لا يريد الله اليذ علىيكم من حرج ولا في يريد ليظهركم ولا لملامه عليكم ولا لملامه عليكم ان يقول شخصون واذكروا عليكم ومن wa tawallayna inda ilkul kuntum tanana wa tawallaytu Allahu ashkulla lillahi inna Allahu alimun bi ghaibis samaa yalla an كونوا قوامين لله شهدا ينحب التسطر ولا يجرمنكم شراء لقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرم للسقوى والسقوى واستقوا عليهم لما خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم والذين شفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ايرسلوا اليكم ايديهم فكشف ايديهم عنكم وثق الله وثقوا الله على الله فان يتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اسرعوا الي وبعثنا منهم 12 وسنصلات واتيتوا الزكاه وان ايمنوا برسلي موزر ثوبهم واكرمتم الله نطم الحسن لو صفرن عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات وَأَن أُرِيتَ لَنَنكُم جَنَّاتِ النَّعِيمِ ذَخِرَةَ اللَّهِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ لَعَنَاهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُخَالفُونَكَ مِنْ عَدْوِهِمْ وَنَسُوا ولا te ze على a fan wa choingo i min van Ichan en فَأَنَّهُمْ مُسْتَخِفِّينَ بِالَّذِينَ قَالُوا إِنَّنَا آمَنَّا أَخْرَجْنَا مِثْلَهُمْ وَرَسُولَهُمْ فَمَا لَكُم لاَ تُؤْمِنُونَ فَأَمَر إِلَى بَيْنِهِمْ وَنَجَّى وَشَوَّرَ الدَّوَّاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتُبَيِّنُ لَهُمُ النَّارَ لِمَا Ya ayyuhallazeena aamanu ataaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimoon yuzayyinu lakum kathiran mimma kuntum takhooloon yuzayyinu lakum kathiran min nasin taqooloon min al-kisaabi wa La jéhatu min Allah yuluruni wa tusaabu al-mubeen nuuruhu wa tusaabu al-mubeen bi haqeekillahu man istadallu ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي إلى طراط مستغين لقد كبر الذين قالوا له إن الله هو المسيح قال فمن يملك بالله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أبنى مريم وأمة, وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وَلِلَّهِ يَسْجُدُ الثَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ يخلق ما الْحَكِيمُ يخلق ما يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَرْفَعَنَّ أَرْجُلَنَا إِلَى السَّمَاءِ أَمْ وَاللَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعتب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جراءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وإن قال ناسان قوله يا قوم الكرون ومسى الله عليكم إذ إل جعل, إل جعل فيكم أنبياء ودعلكم ملوكا وآتاكم ما نبيع في أحدا من العالمين يا قوم نخذوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتزوا على قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْقَوْمَ جَمَعُوا لَكُمْ هَٰذَا النُّذُرَ وَإِنَّا لَن نُّدْخِلَنَّهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فإنا قال رجلا من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن نبخنا فطعتنا إنا هلا طاعدون قال رج إني لا أغلق إلا نشفي وأخي فاصلت بيننا وبين القوم الفانسقين قال فإنها محرمة عليهم أربع النسلة يتيبون في الأرض فلا تأسى على القوم الفانسقين واسلوا عليهم بأبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قالنا رسلا نت قال إنما يتقبل الله من المساقين لإن بسط إليناك لترسلني ما أنا بذات طيج يزجع إليك لأرسلك إني يجي أخاف الله رب العالمين إني يجي أريد أن تقرأ بإسمي وإسمك فتكون من أفحاد النار فتكون من أفحاد النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه فقتله فأصبح من الخاترين فبعت الله الغرام أن يبحث في الأرض بيريه كيف يواري الثوءة أخي قال يا ويل الساء عجلس ونيسون مثل هذا الغرام فأواري الثوءة أخي مِنْ أَجْلِنَا مَكِثَ جِدَلُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَلْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلْيَهُمُ مَنْ قَدْ نَسَوْا نِعْمَتَنَا أَوْ فَسَدُوا فِي الْأَرْضِ ومن أحياها فجأنما أحيا الناس جميعا ولقل جاءتهم رسلنا بالذينا ثم إنك تور منهم بعد ذلك إنما جزاء الذين يحاببون الله ورسوله ويصعون في الأرض فسادا ويصعون في الأرض فسادا أن يخشلوا أو يصلبوا أو تغفر أبيهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين سعروا من قبل أن تقبروا عليهم فاعلموا أن الله رسول رحيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله, استقوا الله وارتبوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفرون أن لهم من في الأرض جميعا ومثله معه ليفتزوا به من عذاب يوم لَيَسْتَذْوُ بِهِ مِن عَلَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَقُمْ بِنَا مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَّا وَمَنْ مِنَ الْخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِخُ وَالسَّارِقَةُ بَطْشٌ أَلِيمٌ وَمَا جَزَاءُ مَنْ سَفَلَا جَزَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَمَنْ فَسَّدَ فِي الْأَرْضِ عليه اللَّهَ الله وَأَصْلَحَ عليه وَاللَّهُ الله عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ أن كُلِّ ذِي نَائِبٍ إِنَّ اللَّهَ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأخواههم ونمسروا من قلوبهم ومن الذين هدوا سماعون لشرب سماعون لقوم آخرين سماعون بقوم آخرين لم يأتموك يحرفون الكلمة من بعد موامعه يقولون إن يوتيتم هذا فحضوه وإن لم ترسوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم ولهم في الدنيا خذرهم ولهم في الآخرة عذابا ولهم في الآخرة عذابا عوينا سمعون بالكلب أكادون للسحر فإن جاءوا كمحكم بينهم أو أعلم عنهم وإن صعلم عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت لحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المرسقين وكيف يحسب ذكر عندهم الثورات فيها حصو الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل الثورات فيها يحكم بنا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كثر بالله وكانوا عنه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشوني ولا تستروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذبنا عليهم فيها أن نعنس بالنفس وَلَنَعْلَمَنَّ عَلِيمٌ وَلَنَنْتَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنِ نُدْرِسُ وَسَنُبْصِرُ نُبْصِرُ الْحَقَّ سَمَنْ تَفَجَّرَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْسُنْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقُلْنَاهُ مَغْدُونٌ لَقَدْ سَيَأْوِي وَلَا أَسْرِي إِلَى سَبِيلِ مَرْءٍ نَمَصَّدُّ لما بين يديه من الثوراق وعاتيناه الإنجيل وعاتيناه الإنجيل فيه هدى النور ومصدقا لما بين يديه من الثوراق وهدى ومارسل المتقين وليحكم أهل الإنجيل بنا أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله ونزلنا اليك الحساب بالحق مصدقا لما دينا يدين من الحساب ومهينا فَاصْدُدْ بَنِيَهُمْ عَنِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُ فِرْشًا عَتًّا وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحتم بينهم بما أنزل الله ولا تستجع أهوائهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله sayyiduhum la ya'lamu ma yuridu Allahu bi saydihim bi dawlu nuqrahum laqinnas kafirin min al-ayni nasira nasirun afa hukm al-jahiliyyati yabghuruni wa man ahsanu min Allahu husna wa man ahsanu lillahi husna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 الذين في قلوبهم مرموا يسالعون فيهم يقولوا لنخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن على ما في وَيَقُولُونَ الَّذِينَ آمنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَسْبُهُمُ اللَّهُ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَسْبُهُمُ اللَّهُ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن الدين فسيندم من على دينه فسوف يحيي الله بصوم يحبهم فسوف يحيي على المؤمنين عزه على من يجاهدون في سبيل الله ولا فُونَ لَنَا وَمَن تَنَاءَ ذَلِكَ فضلُهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فِيمَا وَلِيَ فِعْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَدَيْنَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمَن يَتَوَلَّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِفُّوا بِالَّذِينَ اسْتُهْزِئَ بِهُمْ إِنَّهُمْ لَيَسْتَخِفُّونَ بِكُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ وَلَا تَسْتَخِفُّوا بِهِمْ وَلَا وَلِتُؤْفَأَ أَهْلُهَا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذَا نَجَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَخَذُوا حِذْرَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ يَا لَنكَ إِنَّهُمْ خَوْفٌ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ مُقِيمِينَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمننا بالله. وما قل هل أنفئكم بشر من ذلك نتوبة عند الله من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليهم واجعل منهم انفردة والخنازين وعبد الطاضون أولئك شبهم مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد ذخلوا بالكفر وهم فالخرجونه والله أعلم بما كانوا يسلمون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإثم لبئس ما كانوا ملون لولا ينهأهم الرجاليون والأحبار عن قولهم الاسم عن قولهم الاسم وأسلهم السحق لبئس ما كانوا يتلون وقالت اليهود innas ayyidin jama'a al-rubb ma'a'alo man yada'u madthu qasaa man yada'u madthu bashaliin fi fasl faysaan wa la yazeedan katheeran minhum ma'a anzalayhi rabb jabriyyan وَالَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسَارِبُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَرْسَلْنَا رِيحًا حَرَّبْنَا بِهِمْ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَيَصْعَدُونَ فِي الْأَرْضِ سَعْيًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ الْكِتَابِ آمَنَ وَاتَّقَى لَكَفَّرْنَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَإِنَّ وَلَوْ نَّلَّهُمْ إِقَامَ الثَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَثْنَوْنَ فَرِحِينَ لَأَكَلُوا مِن صُوفِهِمْ وَمِن ذَهَبِهِمْ مِّن ضَحِكٍ مُّسْتَبْشِرِينَ مِنْهُمْ مَّسَرَّهُ وَفَرِحُوا بِهِ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمٍ فَتَدَّعُونَ وما أنزل, إليكم من ربكم كثيرا منهم ما أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَوْمَ يَعْمَى الْأَبْصَارُ فَلَا يُنْفَعُ الْبَصَرُ وَلَا السَّمْعُ فِي جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لقد أَرْسَلْنَا مِنَ الأُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ أُمَمٍ فَأَنذَرُوهُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَالْمُؤْتَفَاتِ كُلَّمَا جَاءَ أُمِرُّسُولٌ بِلَا سَهْوٍَ أَمْ بُثُلًا فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّ سَتُكُونُ بِإِسْنَادِهِمْ فَانُوا وَصَنَّوا ذَنُوا t na em mo o tung ma em mo o mo je te um Wa moba se me me lapaparanya di pau in وقال المسيح يا بني اسرائيل لا نعبد الا الرب دي ونذو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه النار وَمَا هُمْ بِآمِنِينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ لِينَةٍ مِنَ الْأَمْنِ ۚ لَقَدْ كَبُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلاَسةٍ وَمَا مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ, إلا إله وَاحِدٌ وَإِنَّ مَنْ يَفْتَرِى عَلَى اللَّهِ مَا يَقُولُونَ أبنا يسعبون إلى الله ويستغفرون والله رحول رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلسين قبل الرسل وأمه صجيقة كان يأسنا لطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفكون قُلْ من دون الله ما لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَعْبُدُونَ مَا يَفْعَلُهُ رَبِّي وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الْبَاطِلِ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ مَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ كَانَ بِهِمْ سَوَرِ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَلِيُسْوِئُوا إِلَى عَلَى لِسَانِ ذَاهُودَ عَلَى لِسَانِ ذَاهُودَ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَامَكَ بِهَا عَطَرُكَ يَا يَسُوعُ كَانُوا لَا يَسْنَهُنَ عَنْهُمْ لَذِى سَمَعَ شَأْنُهُ يَخَالُون تَرَى كَثِيرًا مِّنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَطَغَى عَدُوُّهُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ شَاءُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ لَنَسْخَرُوا مِنْهُمْ وَلَا ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشدن أسع داوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرتوا ولتجدن أقردهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قشيسين رهبانا وأنهم لا يستفون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى آلهم سفيض من الدمع سفيض من الدمع مما يعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكرنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونغن عنه ونخلنا ربنا ما لغوا من الصالحين فعزادهم الله بما قالوا جنات تجري من ذحها الأمهار خانبين فيها عال دين في ذلك جزاء المصلين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين وكروا مما رزقكم الله حلاما طيبا واستقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يعاخذكم الله بالنظر في أيمانكم ولكن يعاخذكم مما عصدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كفتهم أو تحير رقبة فمن لم يجد بطيام ثلاثة أيامين ذلك كثارة أيمانكم إذا حنفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أجل الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب, والأنصاب والأزلام اجتوا من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه نعلكم تصلحون إنما يريد الشيطان أن يوفي عليكم العذاوة والبرضاء في الخمر والمنصر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحمروا فإن سوليتم فاعلموا أنما على رسولنا البناء المبين ليس علىدي آمنوا وَغني الأص الصان خاتجنا ق في ما قائبوه إ مفآمنوا وَ غم الصالحات جناح فيما طعموا إذا مسقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحكمين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ولما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أمين يا أيها الذين آمنوا لا تغتبوا الصيد وأنتم حرم ومن خسله منكم مدعندا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عذن منكم هديا بالغا الكعبة أو كفارة طرام مساكين أو عبد ذلك صياما ليدوق وذال أمره عس الله ان مرسلنا ومن عاد بين ينتقم الله له لينتقم الله منه والله عزيز ينتقم احن لكم قلب البحر ضمانون لك ان يكون للسياره وحل عليكم قلب الدر لا تنصروا واشهد على الذين الى يسون قوم ابيار الذين يمشون الكبر وما اديا وانظر فان الذين يكذبون ان الله يراه يوم القيامه وما في الارض وان الله كل شيء عنهم يعلم ان الله شديد العقاب يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ لِلْعِقَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ فَعَلَيْهِمْ حِفْظُ أَنفُسِهِمْ وَالْجِنَّ وَالدَّوَابَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ فَتَعَالَوْا نَسْتَوِي لِلْأَلْبَابِ عَنكُمْ جَذْبٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَمَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اتَّقُوا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً وَعَدَ قد سألها قومهم من قبلكم ثم أصلحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا غصيرة ولا حام ولكن الذين كفروا يسرون على الله لكلب يسرون على الله لكلب وأكثرهم لا يعقلون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 وَلَا هُمْ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يُضِرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذًا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا تَرْفَعْ قَوْلَكَ فَوْقَ حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوقت يتسنان ذواعد من منكم أو آخران من غيركم إن أنكم ضمرتم في الأرض فقصابتكم مصيمة الموت فتحلسون وما من بعد الصلاة فيقسمان بالله في إذا اغتمتم لا نشتري به ثمنا ولو كاننا قربا ولا نستمشا ذَكَرْنَا إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْأَرْسِينِ اخراني صومان نقانغهما من الذين استحق عليهم اللعنان فالقسمان بالله لشهادتنا احصن الشهادة فيما وما اعتدينا وما كذينا مما من الظالمين ذلك أبنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تود أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واتقوا والله لا يهزر قوم الخاسقين يوم يجمع الله الرسل, الرسل فيفوض ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الريض إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كاية الصير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتمرئ الأكمه والأضرط بإذنه وإن تخرج الموتى بإذنه وإن كذبت بني إسرائيل عنك إرجيتهم بالبينات إرجيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوا لي قالوا آمن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 وإن قلوبنا ونعلم من صنغتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائلة من السماء تكون لنا عيذا من أولنا وآخرنا وآية منك وَلَا يَسْتَوِي مِن شَوَرِ ذَنَبِنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَازِلِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَصْبِرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أعزله عذابا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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء من شيء من شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن illa ta'a salay bil hakim ya saridum ta'inna la ni'ad wa yansurum ta'inna kallan al-'azizul hakim qala allahu na da yawm yawm fa aqwa bi kinan fahum lahum لا ديري بي تحت غلا النار وخالدين فيها فذا رمى الله عنهم ربعا عنه لا ملك للسوذ العظيم لله ملك السماوات والنار وما, وما فيهن وهو على كل شيء قدير